بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أحكمت آياته ثم بصلت من لدى الحكيم قبير ألا تعبدوا إلا الله إن لكم منه نذير وبكير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متى عن حسن إلى أجل متمم ويُقتُفُ الذي تضلَّى طبن تضله وإلَّا وَلَوْا إِنِّي أَقَاطَعَكُمْ عَلَى بَيْعٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْضِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ قُدُورَهُمْ لِيَسْتَقُّوْمِهِ أَلَا إِنَ يَسْتَرْتُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُفِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَا فِي الخدور. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَم كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على المائل يبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ليقولن من الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولَئِنْ أَقَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَمٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِثُ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْتَ مَطْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوْسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا هُنَاهُ نَعْمَاةً أَتَطْرَأُ أَمَّا تَسْهُلَ يَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السِّيَآتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ تَفْخُرُ إِلَّا الَّذِينَ قَدَرُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ مِنْ مِنْهُ وَلِانْقِبُلِهِ كِتَابٌ مُتَإِمًّا وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ النَّارُ وَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْ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 مثل الفريقين كالأعمى والأطّم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّهُ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خجائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن لَمِنَ الضَّالِّينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِيلًا أَفَأَخْتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلير وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعطوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا فإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا فما سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ الله لكم لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيَا في هَٰذِهِ الله اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعجل لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بن قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَطِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأَوْجَتَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَقْفِ إِنَّ أَرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ لُوطًا وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَ السَّبِشَرُ نَاهَا بِإِسْحَاقٍ وَرَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُودَ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْ هُمْ مُنِيرٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاةَ هُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قالوا يا تعيد ما لفته كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم مِنَ أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه وما زادوهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سديد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 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وتهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما كان ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فإِنَّ لَمْ يُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخَسِرَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وجلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الأرض فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا ولو شاء ربك لجعلنا سُمَّتَ واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من الرحيم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَّقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ